هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من عرقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لدبلق أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُو أَجْلَ مُسَمَّى وَلِتَبْلُو أَجْلَ مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يشجرون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 اصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك او نتوفينك فإلينا